وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْكِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا أن أبدل مني القائنا نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت رب بي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثوا فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ انَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض صبحانه وتعالىع وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يخل تالفون وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا معكم من المنتظرين